وعلى قبرك أنا أجل وسيفك يا قلب زينب سواد اللي لا يتعلم حسن وحسين لون الليل لون الدم ألوذ مواع اشتركي الامل مذبوح شتتناك دهر بعدك ولمشملي حزن والنوح اه يا حي هذا السيف بعدك تشمي قاس ويا Joel! يا حيدر ويل طبال رأسك قدر بالهام سفك دمك ذبح شبلك والله ومزاجك اليوم بمحرام يا حيدر فك دمات نحر بلا جيني قلب دنيا يا ليل يا ليل اسمع القلب يا اسيفناي بعد يا ليل to sleep. in me here على te وتزيد <تصفيق> على الجرح بال